زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب الْمُسَوَّمَةِ والخيل الْمُسَوَّمَةِ والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلكم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 ارجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين ااسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد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 صلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن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 انما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل ان قد جئتكم رَبِّكُمْ من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فَأَنْفُخُ الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بِإِذْنِ الله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 ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم في ما كنتم فيه تختلفون فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين وأما الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أُجُورَهُمْ والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الْآيَاتِ والذكر الحكيم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 جك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالو ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل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 ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاج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 يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون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 ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله قل ان الله أن يؤتى احد مثل ما اتيتم او يحادكم عند ربكم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 وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بدينار لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قائما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 أيأمركم بالكفر بعد إِذْ أنتم مسلمون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 افَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ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 قل بِالتَّوْرَاةِ بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله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 إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوه واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فَأَصْبَحْتُمْ بنعمته اخوانا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 فَأَمَّا الَّذِينَ سَوَّدَتْ وجوههم أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فذوقوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَّضَّتْ وجوههم فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يملكون لكم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر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 وَإِذَا لقوكم قالوا آمَنَّا وَإِذَا خلوا عبوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تصبكم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يضركم كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غدوت من أَهْلِكَ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما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 إِنْ تَصْبِرُوا وتتقوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدَكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ من الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجن سنة عرضها السماوات والأرض أعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.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 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 وَمَا كَانَ قولهم إِلَّا أَنْ قَالُوا ربنا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةَ والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين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 ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسسونه باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم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 إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا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 فبما رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَضَّىً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ من مِنْ حَوْلِكِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا من أَنفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ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 والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين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 فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثواب لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ